لأجارهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا اخر كي يتفاخر وظننت أنا انا اني بذلك حس فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا Nie wiem, czy to jest w tym momencie,